لم يكن طفلا من منين ثم كان الله, ثم الله كان لا أركض فقلت فسوى الله الله من ذَا ذَنِكَ الله سبحان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 لا تلان يخلق خلقكم في البلاد الذين <تشفت> جابوا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 اللهم صل على حضر كتاب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <سؤال> <تصفيق> الله الله الله الله كان يا عيس سيدنا الله الله <وحدو> <يا> الله وحدوه لا إله إلا الله نعم, نعم> <تصفيق> فأما الإنسان إذا مبتلا مُقرب فان ونعمه فيقول ربي مغبو <تصفيق> الله على والله نعم نعم على يا والله One, one, one. الله الله الله الله نور <سؤال> <الله سؤال> من الله الله مصرع الله الله مصرع الله, الله. ما لا تكرمون خالد كلا خالد لا تكرمون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 لا أحد ولا يوثق ثقه أحد. صدق الله العظيم بل يريد الإنسان ليفجر امامه يسألو يسأل أيان يوم القيامة. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم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 فصت من مني امنا ثم كان فخلق فسوى الله. فخلصة. الله. فخلصة. الله الله الله الله ثم <تصفيق> <دم سؤال> كان علاقه فخلق ولا الله تعالى <تصفيق> <الله Anyone. تصفيق> <الله وعلا. تصفيق>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 ارَا ان قُمْ فَا لَيْسَ سَنِكَ ذلك بقادر قادر <تصفيق> على <تصفيق> <تصفيق>